بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمّل قم الليل إلى قليلا نصفه أبغى قص منه قليلا أو جد عليه رصيل قوانت ترتيلا إن سن عليك قولا ثقيلا إن فَتَلْيَهِ دَبْتِ إِلَهَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا لا هُوَ فَتَذَكَّرْ وَكِيلًا اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْذُرْهُمْ هَذْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ هُلُمٌّ نَعْمَةُ وَمَهْلِهِمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا كَلًا وَدَحِيمًا وَطَامًا ذَا غَصَّةٍ ذا غصه وعبابا لينا يوم ترجح الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعاصدعون رسول فافدناه اخذه وبينه فكيف تتقون إن كفوت يوما يجعلوا ريتا نشيبا أسلما